فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ أَنْجَينَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعذابٍ بَيِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَبْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُ كُنُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَكُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ